أَرْضُنِيَ أَرْضُنِيَ أَرْضُ أنت الجماعة ولو كنت وحدك أنت الجماعة ولو كنت وحدك أيها الشباب إن عليكم مسؤولية كبيرة ولن ينتصر هذا الدين إلا إذا رجعتم مرة أخرى إلى حقيقة أشرف الأعمال قاطبة انت أنت الجماعة أنت متخادما لهذا الدين ولو لا سيما في زمان الغربة الثانية وصار كل شيء حولنا غريباً, غريباً, غريبا وعجيبا, وعجيباً ومزريا لكننا اذا رجعنا الى الشرب الاول واستمسكنا بما كانوا عليه فاحلف بالله اننا لمنصورون لتعلموا بعدها أن من استمسك بحبل الله فهو منصور ولو كان وحده فإنني أتمنى أن أموت واقفا وأن أناضل عن ديني, أناضل عن ديني إلى آخر لحظة ثم أبص الثقة فيكم مرة أخرى فأقول إننا منصورون وأننا لن نغلب حتى وإن كانت إمكاناتنا ضعيفة ما دام معنا إيمان راسخ أنت الجماع ولو كنت وحدك. نحن ضعاف نعم نعم نعم وليس في أيدينا ما في أيدي اعدائنا أو خصومنا لكن ما دمت على الحق وتقف في هذا الغرز فأنت الجماعة وإن كنت وحدك فأنت الجماعة فما عمي هناك وما في نعيم وإما أن أخلت في استغنيت عن شيء فداه وخدم أدعو الإله بطول العمر يا علما لتبقى حرسا على الحدود سهرانا وأن تكون للحاقدين درءا وأن تكون من الفردوس سكان